بسم الله الرحمن الرحيم تبت يداء لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا بات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد